تاريخ ب ن ا قد رجعنا من جديد بدماء قد كتابنا فقد فات المجد التالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله السلام عليكم هذا ج ه ا د الترباني يحييكم في ا ل ح ل ق ة الحادي ع ش ر ة من برنامج العظماء المائه وهي ح ل ق ة سنناقش فيها قضايا ت ا ر ي خ ي ة م ت ن و ع ة غ ا ي ة في ا ل أ ه م ي ة وردتني عبر مئات الرسائل إ ن لم تكن آ ل ا ف الرسائل التي وصلت للبرنامج ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى التي بعث بها الكثير عبر صفحتنا ف ا على ل ي س ب وسؤال ك تكررت كل وتويتر وحتى والتي هو عرضتها الإيميل الشخصي الخاص والتي تكررت بعد كل حلقة على بعد الخاص ل ا به الذي تكرر مرارا وتكرارا وهو من أ ي ن أ ح ص ل على الكتاب في هذه الحلقة فقط أعرفها في فليتواصل هاتفه التوزيع التي أعرفها ومن لم يجد هذه بلده وهذا هو سأذكر الأستاذ الحلقة أماكن الكتاب دار التقوى المصرية لم محمود رقم ومن مع من ك ل من أ ر ا د الحصول على الكتاب يمكنه التواصل مع الاستاذ أ س ت ذ محمود و ا ل أ محمود أخبرني أنه ي والتي ص ل ك ا ا ب عبر ب ر ل د ب ا لا ن س ب ة ل م ص د ر الحلقات ه يتسع نفسها مصادر ا ل ك ا مصادر كثيرة مكتوبة في نهاية الكتاب من أهمها مثلا كتاب البداية والنهاية لابن كثير وتاريخ الطبري وغيرها من المصادر الموجودة في نهاية الكتاب كما ذكرت والتي ب مكتوبة وهي كثيرة في كثير في ي من من ذكرت ت لا يتسع المجال لذكرها جميعا ا ل آ ن ولكن لعلي هنا أ ذ ك ر أ ه م الباحثين التاريخيين والعلماء الذين نقلت من أ ب ح استفدت ث ه م أو ا من دروسهم و أ ر ى أ ن أ ه م مؤرخ موجود في أ م ة ا ل إ س ل ا م في هذا الزمان هو ذ ا الزمان ه الدكتور علي الصلابي هو أ س ت ا ذ ليبي متخصص في التاريخ وله كتب ر ا ئ ع ة منها على سبيل المثال كتاب عن ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ورد فيه كثير فيه من م ا ق ل ل ح ض ر ا ت ك مصر في هذا البرنامج من م كان الدكتور راغب السرجاني من أ ه م الباحثين التاريخيين الذين استعنت بابحاثهم وكثير مما ورد في الكتاب والحلقات ع ب ا ر ة عن أ ب ح ا ث قام بها ه ذ الدكتور ا الجليل من ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة ي أ ت ي أ ح د مجددي التاريخ ا ل إ س ل ا م ي في هذا الزمان وهو الدكتور محمد بن موسى الشريف وله دروس اليوتيوب رائعة في عن ع في ظ من ا تاريخ الإسلام، ء في م و ه الكويت قصص ا أ خ و بربروسة شاهدوها ستستفيدون ي سبيل ن منها على المثال، ث ي ر ا شاء الله. ا إن من ل ك ا ل ح ب ي ب ة ي أ ت ي الباحث ا ل ت ا ر ي خ الكبير الدكتور أ ح م د يوسف الدعيج وقد استفدت من دروسه في تاريخ ا ل إ س ل ا م كثيرا الدكتور ادعيج ل لديه سلاسل غ ا ي ة في ا ل ر و ع ة موجوده على اليوتيوب سلاسل ر ا ئ ع ة في التاريخ الاسلامي إ س ل م من المغرب، هناك عالم منه، من أهم علماء الأمة حالياً بالرغم من ي يعرفه كثير ولكني حالياً، هناك لا حداثة أعتبره ن ه وهو ا ش ي خ ل ك ل وقد استفدت من فقهه ودروسه تابعوه اليوتيوب، فقهه حقيقية، استفدت التاريخية كثيراً، أيضاً على له روائع من له على وأيضا في موضوع أ في ا ل ن د ل الدكتور ل س ا منتصر الكتاني رحمه ذكرناه أثيرت ح الله الذي ذكرناه سابقا الآن نأتي على التساؤلات التي على نأتي والحقيقه ل ل ا العشر ا ا ت ل م ض ة بداية كبير أريد ا في أن أعتذر عن خطأ ل ل ح ة الخامسة التي ذكرت ي ف انني المجاهد عبدالقادر الجزائري وقد ظهرت فيها خريطة مبتورة للمملكة المغربية والحقيقة للمملكة مبتورة ظهرت وقد خريطة أ لم أ ن ت ب ه لتلك ا ل خ ر ي ط ة عند وضعي لها ولكن سبحان الله لعل الله أ ر ا د أ ن يكون ذلك ا ل خ ط أ لكي ننبه جميع ا ل إ خ و ة ب أ ه م ي ة المغرب ووحدته التي تريد إ س ب ا ن ي ا تفكيكها عبر التاريخ من خلال نزع الصحراء المغربيه ة م ن ا اعتذار ل ك منها إخوة خ ورد و المغاربة حلقة أما العلم الذي ا ل أ في ي بارباروسا ب و ل السوداسية عليه التساؤلات ن وردتني من ج م كثير هذه ا ل ص و ر ة كانت ص و ر ة للعلم الذي يستخدمه القائد المجاهد خير الدين بربروسا والنجمه ا ل س و د ا س ي إخوان ليس لها أ ي تعبير ديني كما يعتقد البعض يعتقد ولا ع ل ا ق ة لها بالتخيلات التي ذهب إ ل ي ه ا البعض و أ ن م ا هي رسم زخرفي إ س ل ا م ي في ا ل أ ص ل ورد في كثير من ا ل أ ع ل ا م والنقوش ا ل إ س ل ا م ي ة قبل نشوء دولة إسرائيل بمئات السنين. ونصيحة لكثير من المتابعين. دعكم و ونصيحة ل إسرائيل السنين لكثير ل ة بمئات ا ا ب من م ت ي ن د ع من قصص الماسونية والمؤامرات و ت هذه ا أبطال المسلمين الموحدين بالماسونية الغزو التاريخي التي م فأحد بنود نظرية ك ر ن ا التخيلات هو ق ت سيرة القدوة و ش و موتهم ي المسلمين ه هذه أبطال بعد ا ل دعكم من ت والافتراءات على رجال أ ب ط ا ل وإن كانوا غير ذلك غير ف ح سؤال ا الله أما أنتم فحاكموا الناس ب ه ظواهرهم م أنتم على على س آ خ ر عن صور ا ل أ خ و ي ن بربروسا هل هي صورهم الحقيقيه ة يعني أنا ا ت د وأعتقد ودعكم ت باختيار ليست أغلبها الصور الأمور كثيرا يا、إخوة. ركزوا على الجوهر ودعكم من القشور المغزى من ذكرنا لهذه القصص إخوة حقيقية ولكن على لهذه أن من من هذه مهمة هو التعلم من ه ؤ ل ا ء ا ل أ ب ط ا ل بالنسبة ل ل خ ل ي ف ة المجاهد سليمان القانوني وردت أ س ئ ل ة عن حياته ا ل ش خ ص ي ة الجواب عرضته في ب د ا ي ة ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا م ن ة بإمكان من ا أن يريد يعرف ل ج ولكن ا ب أن يستمع ل ل الثامنة ل ح ق ة و بترو و ت أ م ل وردتني رسائل ك ث ي ر ة من ا ل إ خ و ة اليمنيين قالوا أ ن الشيخ اليمني الوارد اسمه الذي ذكر في هذه في ا ل ح ل ق ة هو ا ل ش ي خ ا ل أ ه د ل وليس الأدهل كما ذكرنا. والحقيقة انني ل ل أ د ه كما ك ذ ر ا والحقيقة أ ن من ك ث ر ة الرسائل اعتقدت أ ن ن ي ف ع ل ارتكبت ا خطا في ذكر هذا الاسم على الرغم من أ ن هذا الاسم الذي ذ ك ر ت هو ه نفس الاسم الموجود على ا ل و ث ي ق ة أو على البرقية التي ب ر ق ي ة ا ل ظهرت في الحلقه ة إلا أن اليمن أخا عزيزا أن من و حسين قيسان بعث لي ب ص و ر ة ل ص ح ي ف ة بها ق ص ة هذا البطل المغربي واسم الشيخ اليمني وهو حسين ا ل أ ذ ه ل كما ورد في الحلقه ة شكرا أخي حسين. سؤال طرح كثيرا طرح الرغم سؤال لماذا لم يستعد العثمانيون الأندلس أخي حسين يستعد من لم على ت و ق م مظاهرها الماضية البحرية الكبيرة التي ذكرنا بعض مظاهرها في الحلقات بعض في و ا ل ح ق ق ي ة أ ن ا ل ع ث م ا ن ي ي ن ب ا ل ف ع ل ح ا و ل ل و ا استعادة ا أ ن د لدينا س بل واحتلوا م العثمانين ل أ د في تلك ا ل ف ت ر ة ي ا إخوة ك ا ن وراءها قارة بأسرها ك ا ن و ر ا ء ه ا د و ل أوروبا ا ل ك ا ث و ل ي ي ك ة ب أ ج م ع ه ا ن ي ن ت في ا ل أ أضف ن د ل إلى ذلك س ب ع د ا ل أ ن د ل س ع ن أرض في ا ل ع ث م ا ن ي وللأسف فإن م ل ولم ك ا غ ر ب ف يكن ت ل الفترة رفضوا ا ا دخول ل ع ث م ي ي ن الأندلس للعبور إلى الأندلس عبر المغرب ل عبر عبرها كما ا في ا الأوائل مثل طارق ت ح و ن بن مثل ز ا ا ا د و ل م ر ب ط ي نيه و غ ر م ولم يكن في نية العثمانيين م ح ا ر ب ة المسلمين في المغرب و إ ر ا ق ة الدماء من أ ج ل فتح ا ل أ ن د ل س خ ا ص ة أ ن المغرب كانت م س ت ه د ف ة أ ي ض ا من الصليبين ا ل إ س ب ا ن والبرتغاليين ولكن الجميل أ ن العثمانيين بالرغم من كل هذا كل من تحالفوا مع مجاهدي المغرب في م ع ر ك ة واد ي المخازن الشهيره ة وسنذكر ذ ه الله والجزاهم الله المعركة معركة وادي المخازن إن شاء الله في حلقة من الحلقات القادمة أما بالنسبة للترجمة فقد تطوع كثير من الإخوة والأخوات والجزاهم الله كل خير بالترجمة بعض حلقات البرنامج إلى لغات مختلفة. ترجم البرنامج حتى الآن حلقة للترجمة كل إلى مختلفة إلى معركة من من ترجم تطوع بعض عدة كثير خير فقد في إن حتى لغات ا ل ن ج ل ي ي ز ة ا ل ف ر ن س ي ة العمل ت ر وجار ك ي والاندونسية ة ل على ت ر ج م ة الحلقات إ ل ى ا ل أ ل م ا ن ي ة و ا ل إ ي ط ا ل ي ة والفارسية ومن أراد ي أن ت ط و ع ف إ ن ن ا في فريق صدد إنشاء ا م م ت ك ل من م م ا ل ت ر ج ي ن ت والفارسيه ص و ا معنا عبر ص ح على الفيسبوك ي و و ت ت ولكل من ا ه م ف الترجمة شكرا واجزاكم لكم ل ل خيرا وقبل نهاية الحلقة وقبل أ ح ب أ ن أ ش ك ر كل من ساهم في هذا البرنامج ونشره صغيرا كانا كبيرا هناك الكثير من المعلمين والمعلمات الذين ب د أ و ا بنشر هذه الحلقات على تلاميذهم وهناك أ ي ض ا أ س ا ت ذ ة ج ا م ع ا ت تصلني رسائلكم و أ ق ر ا ه ا جميعا شكرا جزيلا لكم إ ل ى ا ل آ ب ا ء إ ل ى ا ل أ م ه ا ت إ ل ى ا ل أ ب ن ا ء والبنات إ ل ى أ ئ م ة المساجد إلى ل ا خ ولا ة و ا أ خ و ت انسى ل ذ ي ا ا بالترجمة ه م و ل إ ا ل والأخوات ل خ و ة ا ذ ي ن ن ش ر و ا ان ل ب ر اشكر م ج إلى أ خ ا نشروا هذا البرنامج ص ش ب ل ك ب ي لا أعلمهم ولكن الله يعلمهم شكرا جميع ز ي ل ل ا ك إلى هؤلاء ج م ا تقبلوا من أخيكم جهاد ا ل ت ر بعث ا هذا الشكر ولا أنسى أيضا ن أنسى أن ي ي أشكر ج م من ب ع لنا بالرسائل والصور تصنوني رسائل باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغات ا ل من ت ع د د ة م مختلف أ ن ح الصور ء ا أ أ ر ر ض ق ا الجميله أستطع التواصل وصور ل إلى هذا البرنامج ت هذا ص لشباب إ ن د و ن ي س ي ي ن يتابعون هذا البرنامج في إ ن د و ن ي س ي ا ويتم عرضه في أ ح د المساجد في إ ن د و ن ي س ي ا من الصور ا ل ج م ي ل ة التي وصلتني أ ي ض ا ص و ر ة ل أ ح د ا ل أ ب ط ا ل الصغار الذي أ ع ت ق د أ ن ه أ ص غ ر متابع لهذا البرنامج ومن مسجد أ ح م د الهندي في ا ل ع ا ص م ة الاردنيه أ ر د ن ي ة ع م ن حيث يتم ع ض البرنامج ا ل م ج في س بشكل أسبوعي م ا ا ل ل و ا المتحدة الأمريكية ت ن ا أبطال ا ك ب ي ت عمان و ن ن هذا ا ا ل ب ر ج أ ي ض م ه وهم م المثال رمضان وأمل على عائلة عبيدة سبيل الأستاذ ويوسف وسجة وأمل وآية مرحبا بكم جميعا من العاصمه ة السعودية صورة مكة الرياض وصاتني صورة لدار、مكة. لتجمعين للأخوات يقومن ب ب م ش السعوديه ه د ة ا ب ر ن ا م ج و وشكرا ي ي ة ل ج م ا ل إ خ ة الذين يقومون بعرض البرنامج وفي بعض الأحيان عمل مسابقات حول الأبطال الذين عمل حول يقومون وفي و بعرض بعض ر اسمهم ف البرنامج شكرا لكم. شكرا لكم على حرصكم على الكتاب والبرنامج لكم لكم على على حرصكم ذ ا ا ل ب ر ن ا م ج ي ا إخوة هو برنامجكم أنتم ولن أ ن س ى فضلكم في نشره فكلكم أ ب ط ا ل لهذا العمل أ ش ك ر ك م م ر ة أ خ ر ى و أ د ع و ك م ل م ت ا ب ع ة الحلقات العشر القادمه ة التي ا ل ل ستكون بإذن الله أهم عشر حلقات في البرنامج عشر على حلقات الإطلاق في سنفتح فيها إن شاء الله ملفات خ ط ي ر ة ربما ستغير من تفكير الكثير منا سالني البعض عنها كانت كثير من ا ل أ ن ا ش ي د التي وردت في ن ه ا ي ة الحلقات بصوت الدكتور محمد الحسيان جزاه الله خيرا و أ ن ا هنا أ ق د م له الشكر لتشريفه لي بالسماح بعرض اناشيده الرائعه في البرنامج الكلمات التي كتبتها لهذا النشيد استوحيتها من قصص ا ل أ ب ط ا ل المسلمين الذين غيروا مجرى التاريخ وفي كونوا الموعد. ورحمة في نهاية الحلقة أهدي هذا النشيد إليكم جميعا. كونوا في السلام عليكم هذا الله وبركاته. الحلقة السلام h いね。 「よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし